قال رحمه الله التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه فأما أعداؤه فينجيهم من كرة بالدنيا وشدائدها أي هذا التوحيد العظيم فالله سبحانه وتعالى ينجيهم به من كرة بالدنيا وشدائدها إذا نجأوا إليه قال جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون لعابون هؤلاء المشركون ويغالقون أنفسهم والله سبحانه وتعالى يعلم أنهم سيرجعون إلى ما كانوا عليه ولكن يقيم حججه سبحانه وتعالى على أولئي المشركين وإلا الله سبحانه وتعالى ليس بقاء في العنطويات المشركين وأنهم يريدون فقط الخلاص من هذا الشدة ومن هذه القربة التي نزلت من يوسى رجعوا للآلهة يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى ولكن هذه حجج تقوم عليهم يقيمها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المشركين وإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فهذا هو الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان فيما مضى وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون ولو ردوا لعادوا لما هذا معنى وما لم يكن لو كان كيف يكون ولكن هذه حجج تقام على هؤلاء المشركين فالشاهد أن التوحيد مفزع أعداء الله عند نزول قرب الدنيا وشدائدها فإنهم يفزعون إلى توحيد الله ويعلمون يقينا أنه لا يخلصهم من هذا إلا الله جل على طيب أين الآلهة التي يصرف لها او تصرف لها العبادة من دون أنهم يعلمون يقينا أنها لا تنفع لا تضر ولكن بلوة الشيطان استزل لهم وجعلهم يصرفون العبادة وإنهم على يقين أنها هنا في هذا المواطن ما في فائدة ما في إلا الله والذي ينجي منها قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونهُ تضرعا وخفية لان ان جانا من هذه لنكونن من الشاكرين هكذا يقول الله سبحانه وتعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون ثم ما انتم تشركون قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون فهؤلاء نص الله العافية والسلام وهم يعلمون أنه لا ينجي من هذه الكرب من ظلمات البر والبحر إلا الله جل وعلا وهو الذي يدعى تضرعا وخفية فالشاهد أن شأن التوحيد عظيم عند الله جل وعلا وكما يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة قال فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف والشرك من المخاوف والشرق من أعظم أسباب حصول المخاوف وكذلك من خاف شيئا غير الله صنط عليه وكان خوفه منه سبب تصنيقه عليه فهذا كلام طيب فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف والشرق من أعظم أسباب حصول المخاوف وهم لما أشرتوا حصل لهم ما يحصل وعند التوحيد وإفراد الرب سبحانه وتعالى يحصل لهم أمن من هذه الشنائل ومن هذه المخاوف نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم أمن وهم مهتدون وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضاء لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لي لا يشركون بشيئا فالأمن يحصل بالتوحيد والخوف يحصل بالشرك بالله سبحانه وتعالى وهذا الذي سيقرره الآن الإمام بن القيم رحمه الله تعالى قال فأما أعداؤه فينجيه من كرة بالدنيا وشدائدها فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وأما أولياؤه فينجيهم من قربات الدنيا والآخرة وشدائدهما أولياؤه يستفيدون من توحيدهم لله جل وعلا النجاة من قرب الدنيا ومن قرب الآخرة وهؤلاء يلجأون إلى توحيده فيستفيدون النجاة من قرب الدنيا وإيش؟ ثناء اندها في الآخرة فلا نجاة لهم ان ماتوا على كفرهم واهل الايمان يفيدون من توحيد ذين الأمرين النجا من كرب الدنيا التي تحصل شدائدها وكذلك ايضا النجا من قرب الاخره وشدائدها قالوا ان اولياء فينجههم من كربات من كربات الدنيا من كربات الدنيا والاخره وشدائدهما ولذلك فزع إليه يونس فنجاه من تلك الظلمات وذنوني إذ ذهب مغاضما فظلنا أن لن نقدر عليه فنادى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فأنجى الله سبحانه وتعالى يونس عليه الصلاة والسلام بتوحيده فهو يقول في هذه الشدة العظيمة التي نزلت بها ظلمات البحر ظلمات الحود ظلمات بعضها فوق بعض ونجاه الله سبحانه وتعالى بالتوحيد فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فالتوحيد نجايا أخوان الذي لذا ينجو من هذه الشلاء التي فيها الناس يرجع الله ويرجع إلى توحيد الله جل وعلا وإن لا يتعب يضيق صدره ويحصل له مثل ما يحصل من غيره الذين لا يلجأوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى عند الشلائف فيفرد الله جل وعلا بجميع الأشياء وأنه لا يكشف هذه القربات إلا هو ولا يخلص منها إلا هو ولا ينجي منها إلا ولا يأتي بالخير إلا هو فإذا وحدت الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور فاعلم أنك ناجل ناجل من جميع القربات التي تنزل بغيرك وإذا حصل خلل في التوحيد بحسب الخلل يحصل الضرر من الخلن يحفن الضرر لهذا الذي أخلى بهذا الجانب العظيم قال رحمه الله ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات وفزع إليه أتماع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وأعد له في الآخرة نعم الله فنوح من معه في سفينة نجاهم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وعذب من عذبه بسبب تركه من إيش التوحيد والأمم الكثير التي قصها الله في كتابه أنه نجى دعاة التوحيد وغرق الله سبحانه وتعالى في المهالك من الذين عاندوا هذا الجانب وتركوا توحيد الله وتركوا توحيد الله سبحانه وتعالى ولا يخفاكم ما حصل لأهل القرية فمن نجى الله سبحانه وتعالى دعاة التوحيد نجى الله سبحانه دعاة التوحيد والسنهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم ما كانوا يمسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة يا ربكم ولعلهم يتقون فأهلك الله أولئك الذين ما استجابوا لهذه الدعوة دعوة أولئك الصالحين بالنجاة فأهلكهم الله سبحانه وتعالى ونجى الله جل وعلا دعاة التوحيد ودعاة الخير المصلحين في كل زمان وفي كل مكان النجاح للمصلحين ولدعاة التوحيد والهلاك المجرمين في كل زمان وفي كل مكان هذه سنة الله ماضية وجارية ولن تتخلف أبدا ولكن تتأخر أحيانا لحكمة يعلمه الله جل وعلا أما تخلوا فلا تخلوا فما من ظالم إلا الله لك يوما من الدهر ولكن ربما نحن ندرك هلاك أولى الظلم الذين في زمننا وربما لا ندركه وربما لا ندرك ذلك فأحيانا يتأخر الأمر لحكم يعلمه الله جل وعلا ولكن نحن على يقين أن الله جل وعلا سيهلك الظالمين سيهلك هؤلاء المجرمين وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا فهذا وعد الله سبحانه وتعالى كما في حديث أبي موسى إن الله لا ليملي للظالم حتى إلا أخذه لم يفلته كذلك أخذ ربك إلا أخذ القرى وهي ظالمة فكل قرية ظالمة سيأخذها الله سبحانه وتعالى وكل من أيضا كذلك اعتدى وبغى وتجرى على الصالحين وعلى دين رب العالمين فلا محيص من الهلاك والدمار البوار ولكن الله جل وعلا يمليه قال رحمه الله ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات فزع إليه أتباع الرسل وهذا نستفيد منه أننا نفزع إلى الله سبحانه وتعالى عند المضايق والشدائد إلى توحيده جل وعلا فهذا يستفيد أتماع الرسل ونحن من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام فينبغي أن نفزع إلى فزع إليه الرسل وفزع إليه نبينا صلى الله عليه وسلم من إخلاص العبادة له وإخلاص التوحيد وتجريد التوحيد لله جل وعلا عند المضائق وعند الكرب والشدائد وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما أعذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة فنعم وعذاب الآخرة أشد قال ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك يرعون فزع عين التوحيد عندما عرف انه ما في نجاة له بالتوحيد هذيك المغالطات التي كان يغالط بها قومه واتباعه انا ربكم الاعلى وان اخر تلك الامور التي يغالط بها هناك السفهاء الذين ليس لهم عقول عرف ان ما تنفع نعاده رب خلاص الان البحر والشغشغ على قوله البلاد والماء يدخل ويخرج شيء من الانف يمكن وشيء من الفم ما يدري كيف تصرف الرجال هذا ما في شفذا ما في الموت معايا الآن ويرى الموت خلاص عرف أنه معاله سبيل إلا أن يرجع إلى التوحيد وإلى الذي جحد به قبله وجحدوا بها واستيغنتها أنفسهم ظلما وعلوة فرجع إلى توحيد الله فرعون ولكن أرجوع في وقت لا ينفع فيه الرجوع قال ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه فهذه حال لا ينفع فيها الرجوع إلى الله ولا ينفع فيها الإيمان عند الغرغرة وعند معاينة الموت وكذلك أيضا عند طلوع الشمس من مغربها هاتان حالتان لا ينفع فيها الإيمان كما أخبر الله سبحانه وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من فبلو او كسم في امانه خيرا هذه حاله ما ينفع بها الا جاءت الايه هذه العظيمه وهي طلوع الشمس وكذلك من مغربها وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي حصل في فرعون وهو أنه عند الغرق او عند الغرغره ايضا كذلك انا تنفع ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عند احمد فاذا بنت الروح الحلقوم فإنها لا تنفع التوبة قال وفزع ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل نعم الإيمان عند معاينة الموت لا يقبل إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر عن من هذا الحديث من من هو ليس بي حاضر هنا ألا انت حاضر ها من عند من من هو ليس بي حاضر هنا كيف ليس بي حاضر وحاضر ايش هذا ان تلعب بالالفاظ اه كلهم حاضرون من هو حاضر يقول عندي انت حاضر موجود خلاص كلهم حاضرون الحمد لله ما في حد حاضر حديث ابن عمر قال رحمه الله هذه سنة الله في عباده صدق الله هذه سنة الله في عباده قال هذه سنة الله في عباده فمادوا في عدلا الدنيا خفظوا هذا الكنام الجميل الذي سيسوقه الآن رحمه الله قال هذه سنة الله في عباده فمادوا في عدلا الدنيا بمثل التوحيد ما دفع الشلائد الدنيا بمثل التوحيد وما حصل للعباد من أمن بمثل التوحيد فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف والشرك من أقوى أسبابه حصول المخاوف كما قال المنقيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة فالأمن لا يحصل له بالتوحيد ودفع الشلائد القرب والله لا تحصل بدمقراطية ولا تحصل بانتخابات ولا تحصل بشيء من هذا الشر الذي يهروا لليه أهل الإسلام في هذه الأزمنة وإنما يحصل بالتوحيد الذي يريد الأمن الذي يريد الخير الذي يريد السعادة لبلده فانظر إلى بلاد مجاورة لنا لما اعتنوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى انظروا بلدهم كيف أمن فيها يعني فالسعودية في أنتم الأبعيدة السعودية من الأزمنة هذه في الزمن الغابر أو الزمن هذا الموجود في الزمن هذا الذي نحن فيه الآن والله السيارة تقف في شعب من الشعاب ولا واحد يستطيعي يتحركه ولا واحد, ولا واحد منك انا واحد يقربك ويؤذيك بشيء بل تأتي النجدة لك وتقف يتصل بها وتقف تعاونك وتوصلك المكان الذي تريد أنت في مكان لا يوجد أحد يدربك إلا رب العالمين لكن هذه الهواتف نبع الله بها وما في حد يتعرض لها بسبب, بسبب تحقيق التوحيد ولا شك أنهم اعتنوا به في المدارس اعتنوا به في المرافق اعتنوا به في كذلك بيوتهم وغير ذلك الشيء بات سعودية هم التوحيد. وشبابهم هم توحيد نعم عندهم معاصي هذا لا يشك فيه عندهم معاصي وعندهم ورنسى الله العافية والسلامة لكن هذه حسنة عظيمة عليها تلك البلاد وهي حسنة توحيد تجد حليق وتجد عربد وتجد لكن الشرك هذا لا هذا الشرك شيء ثاني بينه وبينه خط أحمر ما يستطيع أن يدخل عليه الشرك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى وأما هنا تلاعب بين الصوفية وتلاعب بين الرافضة وتلاعب بعوام الناس اتجد يحبون الراثبه ويشيدون بالرافه ما هذا كله على ضعف معتقد ولا على قوه اعتقاد هذا خبل في الاعتقاد تحت مرة في الحظير اعتقاد هؤلاء الذين هم يحبون الراثبه ما عندهم راس لاعتقادهم بالولاء والبراء ذروه الاعتقاد ما هو عندهم ان ولا وبراء لان الاعتقاد لا يكون الا على ولا وعن ايش وعلى براء لا بد من ذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد سمسكه من عروة غير ذلك ما معا شيء هؤلاء ما كفروا بالرافض الررافض طاغوت لا بد من الكفر بالرافض حتى تحصل الخير العظيم فالرافض طاغيت ولا يشك فيهم أنهم طاغيت ولا يستقيم لك إيمان عبد الله إلا بالكفر بالطاغوت ولا بد من ذلك سواء كان الرافض هو غير الرافض من الطاغيت هؤلاء ما كفروا بالطاغوت بسم الله العافية والسلامة هذا خطر الله لكنه جحال هناك موال عن التكفير هو الجهل منها الجهل ولا يجب الكفر بالطاغوت الرافض يقول عائشة زانية الرافض يتهمون الله أنه جامل وحاب في الرسالة وسكت على خيانة جبريل كانت لعلي ثم جعلها لمحمد عندهم من هذا الشر الرافض يدوس القرآن الرافض يهدم المساجد الرافض يسبه أصحاب محمد وكفرهم وكم من الأمور الفاجر عند هؤلاء الفجرة ومع ذلك تجد من يواليهم على زندقتهم وعلى كفرهم وعلى خفزهم هذا يدم على عدم كفر بالطاغوت وعلى ضعف ولا وبراء للإسلام وأهل الإسلام ولا لأهل الإسلام وبراء من أهل الكفر والزندقة لكن يعذرون بالجهل وإلا والله أنهم يوالوا أمريكا وبعض الناس يوالوا أمريكا هذا أكبر طاقوت أمريكا والرافضة أكبر طاقوت في الزمان تجد الولاة لها والمحبة لها والزلف لها ولكن حسبنا الله نعم الوكيل صلى الله العافية والسلامة فنواقف الإسلام ترتكب جهارا نهارا ولكن مع ذلك لابد من إقامة الحجج وإقامة الأمور التي تقطع بها بتكفير هذا الرجل الذي عنده شيء من هذا الأمر لأن أخراج المسلم من إسلامه ليس بالسهل فلذلك تجد أهل السنة يحتاطونه في جانب التكفير جدا يحتاطون لكن الرافضة لا يجوز التورع فيهم لا يجوز والله ان هذا مهم الورع أنك تقف الرافضة في كفر الرافضة وقد قالوا عائشة زانية والله برأها وقد داسوا المصحف وقد فعلوا ما فعلوا من جرائم قال مرة الشيخ عبد الله شميل حصرت قضية وأنا كنت قال يعني مرشد موجه في المعسكرات المعسكر وكان في هذه الأشياء فقال مرة وجدنا مصاحف في البانوعة موجودة في المجاري هذه في المجال مصاحف معني عدد من مصاحف فقلنا من فعل هذا يا جماعة هذه قضية لابد من متابعتها من الذي فعله حاولي الزحلة هذاك الغايد في المعسكر حاول الزحلة قلنا ما فيه إلا غلط وأن ما فيه لابد نعرف من الذي فعل هذه الجريمة ووضع المصاحف في المجاري وهذه البواليع قال فإذا بهم يأتون بها رافضي فإذا بهم يأتون برافضي كلب نجس هو الذي وضعه هذه المصاحف في المجاري ووضعه في البواليع وبين تلك الأشياء التي تعلمونها من نجاسات فهم ما يرون هذا القرآن قرآن منهم. هذا القران الذي نحن نعبد الله به ما يرونه هو الذي يتعبد به هناك القران فاطمه غير هذا القران انما هذا القران محرف في دفاع عن عايشة. هذا القران في دفاع عن ما يصلح ان يكون قرانا ابدا حتى ان مطالب التربيه بابعاد سوره النور من منهج لا بد ان تبعد من المنهج المدرسي منهج الدراسه سوره النور يطالبوا بهذا ليش في براءه عائشه تبرئه عائشه فهو مير هذا القرآن هو القرآن وفيه دفاع عن عائشه رضي الله تعالى عنها وفيه ايضا كما مثل ذكر ابي بكر الصديق وفيه ثناء على الصحابه هذا كل رد عليهم هم يسبوا الصحابه والله يذني عن الصحابه اذا هذا القران ما يصلح لنا ابدا الناجي غير هذا ناب من ابعاد هذا القرآن واليهود يحاولوا ابعاد القران وفي كلام عليهم والنصارى كلهم يريدوا حرب هذا القران كلهم يعجبهم هذا القران لانه فيه بيان رضايح ها هنا فجر المجرمين ها هنا الاصناف الله السلام والعافية أن يهلكهم وأن يهينهم وأن يدمرهم وأن يدمر الرافضة بالأخص فيخصون بالدعاء إذا أجمل الكفار يخص الرافضة بالدعاء والتفصيل في الكافرين أجمعين جيد بريث أو النصارى هؤلاء صلى الله أن يدمرهم والله أنهم يتعبوا الناس وضيقوا صدور الناس بهذا الزمان قال هذه سنة الله في عبادي فما دفعت شنائد الدنيا بمثل التوحيد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 قال فني هذا كان دعاء الكرم التوحيد لا اله الا الله العظيم الحنيم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم الكريم عندكم عندكم الثاني الكريم الاولى من احنا نحفظها هكذا رب العرش الكريم والثاني العظيم لكن هنا كرروا في انه جعله لانه انه هذا يذكرنا الفاض هذا المحقق اذكر الحديث بنافنه فلانه جاء بهذا ولا نعرف المغايره الكريم والعظيم لان عندها روايه فهذا ودعاء الكرب وايضا من دعاء الكرب ما جاء في حديث السماء أن النبي عليه الصلاه والسلام قال له الا اعلمك كلمه تقولين تقولينها عند الكرب الله ربنا شرير الله ربنا اشرك به شيئا فهذا سهم الدعاء فهذا الدعاء علمه النبي عليه الصلاة والسلام أسماء عند الكرب تقول هذه الكلمات الله ربي لا أشرك به شيئا فهذا أيضا دعاء توحيدا استكلالك عند الكرب الله ربي لا أشرك به شيء وهو الصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى فهذا حديث أسماء قال لها رسول الله ألا أعلمه كلمات تقولين هن عند الكرب الله ربي لا أشرك به شيئا وأيضا ما تقدم معكم من حديث المسعود ما أصاب عبدا هم ولا حزن ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك بيدك ما حكمك عدن فيها قضاءك في الآخر الحديث إلا حصل الفرج بعد ذلك أيضا حديث عظيم حديث المسعود في الكرب وعند نزول الهموم والأموم أن الشخص يحفظ يقول مثل هذه الأبعية الطيبة الجميلة فالتي إذا حصل لك غم حصل لك حزن حصل لك كرب حصل لك مخاوف تلجأ إلى الله بالتوحيد لا إله إلا الله العظيم الحنيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض, ورب الأرض ورب العرش العظيم ما عظم من كلام يا أخوان هذا الكلام الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلام في غاية الجمال وفي غاية أيضا كذلك إفراد رب العالمين سبحانه وتعالى بالتوحيد قال رحمه الله ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة زنون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد وهذا أيضا يحفظ دعاء زنون الذي ما دعى به او دعوة زنون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص بكره هنا عند الترمذين قال دعوة للنون إذا دعا وهو في إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له هذا أيضا يحفظه سهل دعاء دعوة للنون ادعى بها وهو في بطر الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يدعو بها أحد قرب لم يدعو بها مسلم في شيء قرب إلا استجاب الله له سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدعو بها مسلم في شيء قرب إلا استجاب الله له ما أعظم الدعاء يخونه صحيح صحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى دعا ذنون أو دعوة ذنون دعو فهذه أدعية تنطوي على توحيد الله سبحانه وتعالى وفيها الفرج فمن لجأ إلى التوحيد فرج عنه ومن لجأ إلى الشرك عند المضائق ما زاد إلا خوفا وما زاد إلا بعدا بعدا من الله جل وعلا وضاقت عليه أكثر وأكثر قال رحمه الله ودعوة ذنوني التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد فلا يلقي في الكرب العظام إلا فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك هذه فائدة احفظها أيضا فلا يلقي في الكرة بالعظام إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى فلا يلقي في الكرة بالعظام إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياتها وبالله التوحيد انتهى كلام هذا الإمام الجميل فالأخير هذا كلام جميل كله كلام جميل الله فلا يوقيه القرى بالعظام إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياتها هذا هو توحيد الله الذي وفق الله للسنة له وأعانهم على العناية به ومع ذلك الإنسان في خوف من الشرك بالله سبحانه وتعالى إذا كان ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الموحدين ولا زال وهو يقول رب جنوب بني يونيه ان نعبد الاصنام ان نعبد الاصنام هو امام الموحدين فالشخص يا اخوان لا يغتر ولا يامن من وقوع الشرك بالله سبحان الله ان سلم من الاكبر فإن الاصغر الفرار منه صعب الفرار منه صعب الشرك الاصغر وهو الرياء والعياده بالله وانت مامور بترك الشركين الاصغر منهما او بترك الشركين الاصغر منهما وان اكبر مأمور ما بذلك سوى كان الأصغر الأكبر فإن جوته من الأكبر فالأصغر نصى الله العافية والسلام فصعب كما قال السلف رضوان الله تعالى عليهم أنهم ما جاهدوا أنفسهم بشيء ما جاهدوها من هذا البلاء الذي هو الشرق الأصغر هو يحتاج إلى جهاد الشرك الأصغر يحتاج إلى جهاد فإنه يذب كذبيب النمل خفي جدا فإن ذلك سمونه بالشرق الخفي قال رحمه الله فلا يلقي في الكرة بالعظام إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد فهو مبتع الخليقة والجأه وحصنه وغياثه بالله التوفيق قال رحمه الله فائده وهنا عنون لها محبة العبد لربه ولذاته بقربه على قدر معرفته به صدق هو ما خذ من الكلام الذي سيأتي قال الإمام ابن القيم رحمه الله فائدة فائدة اللذة تابعة للمحبة تقوى بقوتها فإذا قويت محبتك لربك ربك سبحانه وتعالى قويت اللذة بهجل وعلا وبعبادته وبالزلفة منه سبحانه وتعالى وبحب طاعته تقوى بحسب ما ذكر من المحبة فكلما قويت المحبة قويت اللذة كلما حصل ضعف في المحبة حصل ضعف في اللذة بطاعة الله سبحانه وتعالى قال اللذة تابعة للمحبة تقوى بقوتها وتضعف بضعفها فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصول إليه أتم هذا حتى في محبة المخلوقين تجد هذا حاصل cum conventional كلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصول إليه أتم فالشخص إذا أحب شيء فهو يصحى إلى أن يصل إيش أن يصل إليه حتى على مصر المأكلات هذه والمشروبات فتجد إذا أحبها فهو في اشتياق إليها وفي اشتياق للوصول إيش إليها ويتلدد بها يتلدد بهذه المحبوبات له فكيف بالخالق سبحانه وتعالى وهو أعظم محبوب للعباد فلا شك أن المحبة إذا قويت في قلوب أهل الإيمان فإنه لا يقاومها شيء ولا يزحزحها شيء قال رحمه الله فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصول إليه أتم والمحبة والشوق تابعان لمعرفته والعلم به نعم محبة التي تقوى تابع لمعرفته والعلم به فإذا قوي العلم قوية المحبة إذا قوي العلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وألوه يأتي ورب وبيته تقوى المحبة لله سبحانه وتعالى وإذا حصل في جانب العلم ضعف تضعف المحبة فيتابع المعرفة والعلم به بالمحبوب هذا لذلك تجد أهل العلم اشد حبا لله جل وعلا وأشد خشية لله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء لماذا أنه قوية المعرفة والعلم بالله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وليس عندهم كما تعلمون من الضعف في جانب المحبة لله سبحانه وتعالى وإن زعموا أنها توجد وأنه يحب الله جل وعلا فهذا غير صحيح فلو كان يحب الله سبحانه وتعالى لما أشرفوا به ولما ساوه به تلك الأندال التي لا تضر ولا تنفع قالوا المحبة والشوق تابعان لمعرفته والعلم به فكلما كان العلم به أتم كانت محبته أكمل كما ترون هذا حاصل في العلماء رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء فعندهم خوف من الله سبحانه وتعالى شديد جدا فحتى ذكر عن بعضهم لو قيل له إنك غدا ستموت لما زاد على العمل الذي يعمله هذا يشهد هذا رجل عابد في غاية من عباده في من الخوف لو قالوا لغدل أنت ميت ميت قالوا ما ستطع يزيد على ما يعمل من الطعام ونحن لو قال يعني بكرة شوف خلاص اعدام أجدت ركوعة ركوعة قيم جالس صايم عابد لأن الموت محقل وهذا هو حال ذاك هذا هو حال ذاك عابد لله سبحانه وتعالى في حال يرقاء فلا يضروا الشدة ما يتنقصوا ولا تزيدوا هذه الشدة شيئا فهذا يدل على طاعتهم لله سبحانه وتعالى وعلى حبهم للطاعة فكلما كان العلم به أتم كانت محبته أكمل كان أن طيب الله سبحانه وتعالى وحمدك لا إله الأن